يقف لكم قافي فخر وشرف وافي يسقي مرابعكم فاحلا نظم صافي ف ا س ت ش ر و ر و الثروه ا س ي ا أمانيكم والحور هاسيرو ا فيها أ م ا ن ي ك م لجنانها طيرو وعد السماء مضمون بالنصر والتمكين أ و جنه ة ا س ت ش استشهاد د ت و الكون وعد السماء مضمون و جميع السماء بالنصر ا ل م ك ي ن جنة أو ا س ت ت س و ى جميع الكون بغدادكم تشكي من كفرهم تبكي هبوا لنجدتها خلوا العرب تحكي بغدادكم تشكي من كفرهم تبكي هبوا يا ثوره للدين ب ع د مداو سنين ه ذ ه مراجيكي تري بنا تكفين يا ثورة للدين ف ا ل و ج ة ا ل أ ب ط ا ل فيك السنا يختال ع ز م و ف ا ن الدين حرف الشعر يختال ت ا فالوجة الأبطال ل في ي كسنا يختال عزم وفان الدين حرف الشعر يحتال والنصر نور ح ل اهلاح ح يطرع عقب كما من الإصباح ذ ا ا ل ل ي ب ج ه د ك م ي ج ت ا والنصر أحلاح يطلع كما ا ل إ ص ب ا ح من عقب هذا الليل بجهادكم يجتاح والنصر ر اهما يطمع كما الاصباح من عقب هذا الليل بجهادكم يجتاح